يا ام الوفا وبس انت خاني ضايعه اليوم خليها بيميني يا وبس اليوم خليها وانا أم البنين لا توصين قولي يا أم البنين لا توصين بحبي إبأ وهاي أم الخدر زي أنا وهاي لا تسميها الغريبة لا تسميها الغريب والله لو طلبتي يذبول والله لو طلبتي يذبول راكع مت نقل راك عمدا نقل جيب اقسم وحق ذاك الظليع راحا نهوس بالجميع اقسم وحق ذاك الظليع راحا نهوس بالجميع والجمر سنهو تنفزيع والجمر سنهو تنفزيع وغمول طف عجيب عجيبه وغمول طف اليوم اخلي المشرعه نوحه على اله ورايت نجوم الثريا تهليل الهم اليوم اخلي المشرعه نوحه على نجوم غيره نوماس تعرفني للناس غيره نوماس تعرفني للناس الله اليوم أخليها بيميني رأيت الله اليوم أخليها بيميني فرسان الشريع تريد فارس يبرز الهاء وانا الخيول اللي جتني راح اخلي الدم حج الهاء هاي فرسان الشريع تريد فارس يبرز الهاء وانا الخيول اللي جتني راح اخلي الدم حجلها والله لو فوق الثريا والله الثريا انا اصعد لها أعزف بأجمل وتار نغمت علي راع الفخار راح أعزف بأجمل وتار نغمة علي راع الفخار وينزل الموت على النهار وينزل الموت على النهار رايحوا أكتعنا سلها رايح و اكتع نزل رايح و محمد ملتزم ولا خل المعركة غصب زلمه رايح و محمد ملتزم ولا خل المعركة غصب زلمه لا وما انقص تعرفني للناس لا وما انقص تعرفني للناس رايهنا اليوم اخليها بيميني رايهنا اليوم اخليها بيميني حب حسين أقسم إلا بج الغاضب وراح أجيب النهر كله بجربي الزينة بهديه جربتي الزينة بهديه وراح أجيب النهر ثاني وراح اجيب النهر ثاني يجري من دم آل ومية يجري من دم آل ومية نهرين جيبا للخير وعنوان صوغ من العدم نهرين جبن للخير وعنوان صوغ من العدم وعلى المشرع يصيح العلم وعلى المشرع يصيح هل العالم يا لثارات السكي يا لثارات السكي اجمع الدم والجثث يطلع لنات واطلب بثار الضلع من الخوارج وجمع الدم والجثث يطلع لنات واطلب بثار الضلع من الخوارج هذا الإحساس تعرفني للناس بهذا الإحساس تعرفني للناس راية الله اليوم أخليها بيميني راية الله اليوم أخليها بيميني من معسكر يا الهاشيم والطليع ما أخلي جندي بالطاف لا يا وحك ظلع الوديع أنا واحد من معسكر، أنا واحد من معسكر. قال هاشم الطليعر، ما أخلي جندي بالضال، لا واحد ضل علوي اليوم أخليك برياض. Yoh neut voivat läähteen Fylläni vie разные تصلي لجفوف القطيع وتكبر بتفكر بله وزيانة بتظلي مدلله وتكبر بتفكر بله وزيانة بتظلي مدلله خدرت رهبة عن الفلا خدرت رهبة عن وللخدر دم أبي وللخدر دم أبي عم زي أنا بختم دل لو هاي الحبيبة زي أنا بو حتى النجم لو ترض أجيب بختم دل لو هاي الحبيبة زي بو حتى النجم لو ترض وراح أخذ بأس تعرفني الناس راح أخذ بأس تعرفني الناس راية الله اليوم أخليها بيميني راية الله اليوم أخليها بيميني بصوت الرادود الحسيني علي الدراجي الكلمات للشاعر علي الخفاجي الإخراج والهندسة الصوتية أحمد الحميداوي تم تسجيل في استوديو ريحانة المصطفى ونسألكم الدعاء